ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا أنت واهدني لاحسن الأخلاق لا يهدي لاحسنها الا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا انت لك ضيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك اليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب إليك ويقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهاده انك تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم ويقول الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرته واصيلا ثلاثه اعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه ويقول اللهم لك الحمد أن نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت تقيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد أن رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق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 لا اله الا أنت أنت الهي لا اله الا انت دعاء الركوع يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول سبوح قدوس رب الملائكه والروح ويقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلب به قدمي ويقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة دعاء الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ويقول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 دعاء السجود يقول سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول سبوح قدوس رب الملائكه والروح ويقول اللهم لك سجد وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين ويقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ويقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلى نيهته وسره ويقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وااعوذ بك منك لا احصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك دعاء الجلسة بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي ويقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني دعاء سجود التلاوه يقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين ويقول اللهم اكتب لي بها عندك اجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود التشهيد يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد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 اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال ويقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال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 ويقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ويقول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 اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار ويقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاه خيرا لي اللهم اني اسالك خشيتك في الغيب والشهاده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 اللهم اني اسالك يا الله بأنك الواحد الاحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم ويقول اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله إلا انت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار ويقول اللهم اني اسالك بأني اشهد أنك أنت الله لا اله إلا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد